الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. المادة الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عم السلام وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضلنا ويظهر من لم تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله أرسل الله سبحانه وتعالى بَشِيرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلِينَ الصَّالِحَاتِ وَنَذِيرًا لِلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْه الذي تشاءلون به الارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنا اتقوا حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين اتقوا الله وقولا شديدا يصطلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يقع الا لله ورسوله فقد فاجا فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى واخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الابجور محدثاتها وكل محدثه في دين الاسلام بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعض الراجل ما مسلم عليه رحمه الله في صحيح من روايه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا ماشر النساء تصدقنا واكثرنا من الاستغفار فاني رايت كنا اكثر اهل النار قال الإمراد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا أكثر أهل النار قال تكفرنا اللعب وتكفرنا العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقصان العقل والدين قال اما نقصان العقل فشهاده رجلين كاذله شهاده رجل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين هذا نص الحديث الحديث صحيح هذا من حيث الاسناد واخرجه البخاري مع افتلاف باللغة هذا الحديث جندن حوله كثير من الذين في قلوبهم مرض من العلمانيين والشيوعيين ومن سار على نهجهم وطعنوا به بأقوال تدل على جهنهم بشريعة الإسلام وبمنطق العلم وياتي الكلام في موضعه في الرد على هؤلاء الناس حسب ما يسر الله سبحانه وتعالى ولكن يبقى ان الحديث صحيح وهو يناقش مجموعه من المسائل الشرعيه المسائل الشرعيه تناقش في الكتاب وفي السنه اي موضوع اسلامي اذا اراد الانسان ان يناقشه ما دام يتعلق بالاسلام يلزمه ان يدلل عليه بالنصوص هو موضوع ديني ولا ده بتتكلم عن بصل اذا موضوع بتاع زراعه بتاع دواجن ما نطالبك بايات ما نطالبك باحاديث باعتباركم انتم مسلم انتم اجدر باموري دنياكم لكن الله أن, ان يتكلم الانسان في مقام مقامات الدين وليس هنالك مسرح للاراء والاهواء والامزجه يلزم المتكلم ان يدلل على قوله بنص اما من القران الكريم او من سنه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام لان هذا الدين اصلا عباره عن نصوص المتكلم فيه والموقع على رب العالمين وعلى نبينا اسلام يوقع بنص دهر القول تعالى هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلع عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لو يضايروا به قضية ليس القضية إنشاء أن يستقي زيد أو عمر إلى المنبر أو إلى أي ساحة من الساحات فيتكلم الساعات أكثر كلامه هو إنشائد خاوي من النصوص قوي من الروح الحقيقيه التي تلتقي بهذا الكلام هذا كله ندخل في شرح الحديث قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء الدين ده طبعا في احكامه المراه مخاطب كما يخاطب الرجل ويجعل هذا الدين المراه هي شقيقه بالنسبه للرجل في مقام التكليف وما خلق الجنه والانثى الا ليعبدون الانثى تذكر المرا في عنصر الانثى يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وفي قضيه التقوى يمكن ان تكون المراه افضل من الرجل وان يكون لها حظ ومكانه عند الله سبحانه وتعالى اكثر من الرجل بقدر ما اتقى الله عنده جل وبقدر ما اتقى الرجل الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون المقام عند الله سبحانه وتعالى في بعض من ابينا في قلوبه برض وإن كانت هذه التقوى في تحقيقها قد يختلف الرجل عن المرأة في مقام الأحكام يعني هذه التقوى إن أكرمكم عند الله أطاقكم في أحكام في تحقيق معنى التقوى تتعلق بالمرأة تختلف فيها المرأة عن الرجل تماما اعوذ بك وطالك من العلمانيين ومن الشيوعيين ومن ترى على نجد يقضون هي وجه ويقولون لا فرق بين رجل وامرأه ولا لك. ما بيفرق بين الرجل وامرأه لا في الحقوق ولا في الواجبات وتعرف في كثير من الاحكام ما يتعلق بهذه المسائل قالوا ب ان هذه المراه وهي تمثل انسانه مثل الرجل يجوز لها ان تتولى امامه المسلمين اذا ما دام العمل كذلك ممكن تكون الرئيس ولذلك بالقوانين الان الوضعيه الوضعيه ما تسمى في النظم الديمقراطيه وخلاف ذلك فار ممكن المراه في الدستور الان يمكن للمراه ان تنصب نفسها لتكون رئيسه مثلا امام للمسلمين وهذه وظيفه تعدديه اصلا طبعا يلتزم صاحبها فيها تقوى الله عز وجل لانه نص الخليفه دين كما قال القرطبي اني جاعل من ارضي خليفه لا مذل خليفه يحكم بين الناس ولا بد من امام يقود الامه على هو كتاب الله وعلى سنه صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الامام وهو يتقرب بهذا العمل لنبي تعالى يلتبث تقوى الله عز وجل لا تصلح المره ان تكون هنا في هذا الموضوع اي ولك ما لا ما بتنفع بقولك ما بتنفع علينا في مسائل كثير جدا دوبلد عليها دوبلد على انها هي صحيح وانها تلف ليس ان يبقى من هذا الكلام ان المراه لا تفض بقوله ما ينفع ان تكون المراه قاضيه كما قال الامام الامام مالك والامام الشافعي والامام احمد وخالقهم ابو حنيفه وان كان القول يعني في بعض الاحيان لا لا لا لا, لا يثبت يعني عند الاصوليين بمقام الاثنين ولكن وصعيم بعضهم عنها بحديثه ولكن ما هو راجز في النهاية أخونا مع السلام ليهم إحقوبٌ ولو أمره امرأة مش ما بتفهم يديك وعلي ولاك ما بتفهم يا مولانا لا بتفهم مش ما بتفهم بتفهم يا مولانا ما بتنفع في المحلة لأنه ما هو ممكن تجيب لك مكانيكي تشغل وزير للزرعة فانفع ده رجل خليك من امرأة مش ما مش ما مش ما تنبالي نوصفها ابراهيم يقول لك ليه انا كده اتحاج الباب يا ولد ما حاجر باب تنفع ما كنيت تجيب وتقول له ادور عليه ما بنفع دي ماشي غلط تجيب له عربيه تصلحها لك دي شغلك بتاع كتاكيت توديه يصلح يطلع لك بيض وكده والشغل بتاع النظام هنا كل شيء بموضعي فما لا انا وسط لاننا ابايه الامه كلها ترتبط بالامام قضايا الامه ترتبط بمكاله ان امام توقيع الاكلها يمثلك الرئيس في الخارج فيما مصالح الامه دي بيجي دارنا تمشي توقع على قرطه بتاعت اكلها في هولندا مثلا ودافع بيها عن الامه يقول له والله يا سيدي الرئيس ولد يعني ما في طريقه ياخروا ياخروا الاجتماع نهايه مهتم سياسه ال40 وبعدها كده يمشي يجيب له الاكلها لما انت فضيع الامه ما قضايا فيها حكم بالاعدام قضايا تتعلق نصير امم اين امام المسلمين اذا كان امرأة يا ولد او انا برزق يعطلوا لمن سيادة تترزق في ده ما يصدق اقلا طب هي احكام تتعلق بالمرأة في احكام تتعلق بالمرأة واحكام تتعلق بالرجل ولذلك ليتكن ذلك متساوي الحقوق والواجبات ولا يعتبر ذلك ظلم للمراه كما يتوهمه ولا على كله نحن ابتدانا بهذا لنقرر ان المراه هي مخلوق مكلف بان بان يعظم الله عز وجل وصفها نطقت به النصوص وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قام بتوجيه موعظه للنساء وداو هجم العلماء وأن علي قصص لهن يوما كما طلبت امراه في معجم الطبراني من واسلم عنه فلهن يوما فقال اتبعنا في دار الاولى ثم اتى اليهن وعظهن تخصيص لرسل النساء ولا بد من اهتمام بهذا الشريعه الاهليه والرجل مسؤول ان يعلم اهل بيته ان لم ا يسهل للمراه ان تذهب لطلب العلم عند زيد او عمرو في اماكن تخصص فيها الدروس للنساء كلكم راع وكلكم مسؤول عن راعيته فالامام راع وهو مسؤول عن راعيته والمراه والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن راعيته في ناس طبعا هذه القضيه تركوها يعني بجد المراه ما في مقام قديم يخرج الرجل من بيته يدعو للصلاه ولا يهوده ان تصلي المراه ما لا تصلي ان يصلي الابناء ام, أم, أم لا يصلي هؤلاء الابناء ما يهودهم ذلك كثيرا لكنه مسؤول في داره النصوص يا ايها الذين امنوا اتقوا امقتكم واعليكم نار وقودها الناس والحجار فالمراه هي مكلفه ان تتعلم الدين وان تعبد الله عز وجل والرجل مسؤول عن ان هذا والمهم في توجيه من ال نبعث لهم للنساء وناقش معهن قضايا تخصهن حتى في مقام في مقام المعاصي تجد ان هنالك معاصي على فقه الحديث تخص المراه اكثر من الرجل يعني تقع فيها المراه اكثر من الرجل وفي مقام الصعاب ايضا في عبادات تخص المراه اكثر من رج لانه ليس اذكرك العشاء فهنا يخاطبهم قائلا انا بعلم يا ما شعب النشاء تصدقوا واكثرنا من الاستغفار يعني رضهولنا في الصدقه وان كانت الصدقه ليست خاصه بالمرء وان كان الاستغفار ليس خاصا بالمرء لكن يبقى التخصيص وربط الكلاب مع بعضه البعض في دائرة قولي صلى الله عليه وسلم فإني رأيتكن أكثر أهل الناس وذي قضية تخوط النساء ما تقبل الجدل هو عقيد غالب شيوعي علماني شاقل ما في واحد يغالب بهذا الحكم إطلاقا لأنه دي مسألة حقذية يعني ناقشها نبعه صلى الله عليه وسلم من منطلق الإيمان أنت أكلم أن تقبل بهذا الحكم دون أن تجاجئ لن نبا صلى الله عليه واله رايي رايي كنا اكثر اهل النار اكثر اهل النار من جنس النساء كما باين انا بعتلم يعني هذا الحكم ما بيتغير لا تغير اطلاقا طبيعه تعلق بعمر الجنه والنار وعمر الجنه والنار قضايا يعني عقديه حديث العباده من صابط في البخاري نبعتلم قال من جئنا لا اله الا الله وان محمد صلى الله عليه وأن إيسا عز الله ورسوله ورؤه منه وكلمته ألقاء إلى مريم وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمر الموضوع واضح إنه في جنة وفي نار الجوة هنا في النار دي الأغلبية من النساء ما تقول لي ليه ولا وحدة سيسا يعترض لأنه في لأن واحدة وجه السؤال وهي صحابية بأدب شديد تسأل عن الحكمة والنباة سلم بين هذا الموضوع قالت ابراة يا رسول الله ما لنا اكثر اهل النار ليه الموضوع بخصة النساء ما لنا اكثر اكثر اهل النار قال تكفرنا اللعن وتكفرنا العاشية هكان الجريمتان تقعوا المرأة فيهما كثيرا جزء حسب ما بين انبعث لهم في في هذا الحكم لا قبل ان نقول في هذا الموضوع يبقى الكلام عن الصدقه وان الصدقه وان الاستغفار من الاسباب التي ينطي الله سبحانه وتعالى بها الخطايا الموضوع لانه يرتبط ببساطه تصدقنا واكثرنا من الاستغفار ان نكون سقعنا في جريمتين والحكم لا يبقى محصورا في في قضيه الصدقه وقضيه الاستغفار لكم سفر في في هاتين الجريمتين فقط باعتبار الرجل ولكن تقع البراث اكثر من رجل في هاتين الجريمتين فتحتاج المراه الى ما يكون سبب في ان تمحى هذه الخطايا ان الحسنات يذبنه السيئات ذلك الذكرى لابنا كريم الحسنات بتوزيب السيئات وليس هناك إنسان معصوم في حديث أنا سبني مالك في التربز ومع السلام قال كل بني آدم خطاء ما في إنسان معصوم إطلاقا وخير خطائين التوابن فإذا كان ليس هناك عصم لأحد فإن الكل يحتاج إلى ما يمكن أن يكون ثببا في تكفير السيئات وفي تكفير المعاصي ومن هذه ما بيه وهذا لا يوره من قبل الهواء إن الحسنات وفن السيئات دي ما مسألة ما متركة للهواء عشان تقول هذه مسألة مبنية على الله الأشياء التي تكفر جاء السيئات قال الحسنات منها هذه ما بيه في الحديث فينا طبعا بيذهب الموضوع بمفاهيم بتعبدع ضلالات لازم لا نقول لك والله نحن ضروبنا كثير يا ابو لنا لازم نعمل حتلات عشان نتقطر السياس كويس الحفاد بيجي يقول لك والله ما كيده شيكيرينه حول التبونه المقاجي كان كفر والد دي تيارات ذاته ابو هو في بتذكر يا شبابنا الشيكانيه بتاعه المقاجي والبدر والزريبه بتاعه الفوعي في الرجبيه والحوليه دي بتنفذ الجوه دي ثاني يبتغلق ذنوب لأن أصلاً هي ما عندها أي حلاقة بالحجرانات طبعاً منها يبتغل بالحجرانات إذا قال الله يومنا كثيراً ومشينا نكمل الذنوب بالبراعي وخيراً سيئ لهم ما الأسباب الوباء بتاعينا الأنبة دي في البلدين الوباء نشر الضلال والدنس والشعودة بيأتي من هؤلاء الناس من ناس براعي وصعي وزيمة وحولية وقبة وبخرة ومحاية وإلى آخر يقول يا أم انتبقوا في الأمة دي مغلق والله يا صحي فإنما ما يمكن أن يكون ثوباً بتكريز دي الله أعلم فيه شامايل عوضي شامايل عوضي شامايل عوضي انتباشر لست بمعضي شو بلايك عاجز وكفر السيئات اتقل لحيث ما كنت في حديث معاد وأبدأت سيئة الحسنة تنقوها وخالق الناس بخلق, بخلق الحسنة فالحسنة بذينت من شريعة ما بتغرف إن الله كتب الحسنات في حديث ابن عباس في المقارن إن الله كتب الحسنات والسيئات والمضيئة نزالك إلى أغاية حديث لكن كتبها الله عز وجل قال دي حسنا ودي سيئة بتغرف بالنص الحسنا تغرف بالنص والسيئة بتغرف بالنص هذا الذي ينبغي أن يلقى فإن ما بلد قال وصدغنا صدغ فيها جعظين جدا والحديث واضح ويكفي أن الله سلم قال سبعة قال وبلهمهم الله في ظل حديث البخاري ومسلم حديث ابن جرير يوم لا ظل إلا ظل إمام حاد وشاب نجا عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمكاتب ورجلان تحاضر إلى اجتماع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأسر حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا فصاد بعينها خلق مع هذه الحزرات التي أشير إليها منها ما بيض في هذا وأنت تحقق معنى الصدقة حاول أن ترتقي إلى أسمى مقاماتها أن يكون هذا يعني في مقام الصفاء كما بيض بأسلم ورجل تصدق بصدقة أصفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه إذا كنت من المتصدقين حاول أن تحقق هذا المعنى من الناس الذين نحن يتصدقون في الخفاء والكلام عن الصدقه كبير ولو مفاهيم كثيره جدا حتى ان كنت فقيرا ولا تمتلك مالا يمكنك ان تتعبد بقضيه الصدقه في مفهوم اخر من مفاهيم حديث ابي ذر اخرجه مسلم عن نبى صلى الله عليه وسلم ان اناثا جاءوا الناس فقالوا يا رسول الله وسلم لقد لاب اهل الديثور بالاجور الناس اللي تصدقوا باموالهم تبقون بالاجل رسول الله ونحن الققراء ليس لدينا ما نتصدق به فكان قوله او ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به انما يكون التسبيح صدقه وبكل تكبيره صدقه وبكل تحميده صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وبوضع احدكم صدقه الى اخر وانت عارف. الى اخر الحديث اتقوا النار ولو بشق تمره حديث عن ابن حاتم في البخاري فمن لم يجد في مقام الصدقه فبكلمه طيبه وفي قوله في حديث اخر الكلمه الطيبه صدقه الكلمه الطيبه عند موازين حتى تكون طيبه ليست تدخل في مقام الامزجه والاهواء فانه احد يقول كلمه يحتفظها يعني صدقه في موازين الشرع ليست صار. على كل حد يقال الكلام اكثرنا تصدقنا واكثرنا من الاستغفار واكثرنا من الاستغفار والإخسار من الاستفار مطلوب في الشريعة الإسلامية وأنت تطالعوا الآيات بسورة نوح وغيرها فقلت استغفروا ربكم إنه كان وقار يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم بأموال وغنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيضكم لا تزودي وقارا إلى آخر الآيات من سورة نوح ولكن يبقى قفل في الاستفار أنه من أكبر الأسباب المعينة على ساعة الرزق كما استدل فيها بعضهم بفلس؟ هاي ورد ده يا ربنا يزيد الرزق بتاعك ايه كذل من الاستغفار لانه استفاد مي... من فقه الاية على ان المعاصي تكون ثبتاً في حرمان الرزق وانه اذا اردت أن... ان يكتر الرزق تكتر من الاستغفار فذا تمجي لي واحد اكتب لك عجاب رزق وده مجرب كبير يكون شخص طريقة طبعاً تلقى واحد كان له عجاب ده. جبت من وين انا بقول لك والله بفكر ان شاء الله بكسب من وين تكسب يا اب جديد قال له جبت من وين من ابو الشيخ ده اللي بكسب تكسب وداك ده قلت له انت مش تكسب كلمه 7000 اجى قهوه ادياب ابو الشيخ اجى قهوه ادياب ده خلاص ولقله جابني واداني ال 7000 طيب ده مو هو ما قال لي 7000 ده ابو اديكه احجامك تعرفك اجي احجام رجل الشيخ وجدي من الشيخ اللي في طريقه على ما تقول لك انا ماذا لا تغطيه فيه ناس حذرك الله يا أيها النجين عبروا إن كثيرا من الأحبار والرغضاء ناسبوك الشيخ دي الآية تتكلم عنه ضي ذو لغاقتك دي بولينا دي بتتكلم عن ناسبوك ناس الشيخ وعن بتاعنا العلماء البلغطون في وجه النهار ونص الليل بيقوم لك دكتور قلان وبركتور قلال دي آية تتكلم عنه من رغضاء إن كثيرا من الأحبار هو علم السوق يا ابو حجي يا صوفي يا عفان تاكت في متاه تنك كثيره من الاحبار والربان والبان ديال العباس دراويش تيقول لك مصطفى مني لك كلام وعاقل تاكت لانه رضيه يا مصطفى ولا يبقى حديث واحد من احاديثه الى داين الله بباب الله داين الله الكشافيج والنوبه والربان ياكلون اموال الناس بالباطل ويصطون عن سبيل الله الى اخر الآية من سورة التوضى على كله فقلت استغفروا ربك ده قرآن إنه كان غفارا يرسل السماع عليكم مدارا إذا كان في استغفار ربنا تجيب المطر وقتا جمعة نقل له حجاب للعيش قال بعد العيش انجب قلت ليه حجاب هي جاية ده لا قيل جبتها من رأي لي الله عشان الطير جبتها من نبوه الشيخ عشان الطير ما يأكل العيش يا دكتور برروا مرام فقيا بنت مسكين والله تموت انت ذاتك يا اخي ما انتش بس الم فيه غراب يحدي مك الافانجه قد يمكن انت بس زمان وضيعه وامان دعوه في العرق الا على الله على في قوه واعلى مستقره مستودعه الا وصي كتاب اليمين قران الرزاق والله رافي ورا كل شغل بتاع دجه فقلت استقروا ربكم انهو كان غفارا انليس ما عليكم اداره ويومدكم بامواله وبنين ده الجنا اه جبت كم كم ثانيه يا مولود كده على سنه ما اقول لك هات البلسه فاضي وران ده كده كان قال ابو الشيخ افريكا فحتى للبرقاب الى اخر دبك فيك مقلب بينتهي كالعرض بتاعه والله وعلى كلامه ما عندناش لكن ده المجربين هؤلاء الناس بيصدد دي الجناوه اللي دي رقاص ودي مجال البرقه القصيده بتاعته في الكوثر خصصناه في بنت الجنا زي الكباس كباجي قال قصة الجنة أنه انت موضوع خلق هو قد يمجزان يا اخي في جاءه يردد هؤلاء الأفالة في إذاعة الكوثر وهم جماعة البوعي يقول في ما اللغة والبوعي كباجي كم أدى ولد في كل بلد كم حل أقد كباجي كباجي بالنية هؤلاء الموضوع عبد الله أدخذوا الكباجي أدخذوا سوقي في المحدد للعبون في السماوات والعرض قرآن بالله خلق السماوات وطرح يخرج ما يشاء اضرا ياب الله لمن يشاء اناثا ويعظم وينشاء ذكور الله او وجه البكران واناثا ويجعل من يشاء عقيبا انه عليم خبير قران سوره الشورى اجتمع الله عز وجل على اربعه ماهذه هم بناتنا و اولاد ناس شكل اليوم ماذا في الواحد في صوفي ولا شيخ طريقه ولا كذا ولا أي عاصة في المحلس ويجعل من إهجاء وعقيمة ما أنجبت سلسلنا عز وجل الأمر إن كان ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده الذكرية إذنذا ربه نجاء خضية قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأة تيبة ولما كنت دعاك رب الشقيقة واني خذ كل موانئ بوراي وكانت امرأتي عاقرة فهدي من لدنك وليه يرق دي ويرق من اهل عقوب واجعلوا ربي راضية يا ذكرية اني ارو بشيوك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبله سرية الاخرية ذكرية تسؤول ما استطاع نعب لنفسي يغشك المرأي ذكرية الرسول قال له يا الله ده الجنة يغشك المرأي يقول لك باشي بدي الجنة وطير ذكرية ما بدي يعني ابن الكباشي والذكرية الرسول ما يهم لنفذه الى ان يسعى الله عز وجل كفر فروج عن سائرة الاسلام على هداب الاسلام و الى الله المفتكى يساعد لذلك في نجل هذا الباطل جماعة الاخوان المصرين والجبعة الى الاخر ما ترى من الفرق التي نشرت هذا في بلاد الله هنا على كله يقول التربى اللي بيس ناده الى ابي غريرة في بقام الاستغفار وإن كان بعضهم يجعل في إثنادي مقالة ولكن يصحح بشواهبي في تقرير المثل من أن جباه سلم قال قال إبليس قال إبليس حديث غدسي قال إبليس أهلت بني آدم بالذنوب إبليس يتكلم وهم قلوا جباه سلم كلامه أنت ما تسمع إبليس لكن مع السلام يوحى إليه وقد يرى إبليس فقال إبليس لقد أهلكت بني آدم بالزنوب والزنوب بهلك بني آدم قال ما أهلموني بالاستغفار لما تستغفرته لك إبليس الذي أهلك بزنوب قال فأتيتهم من قبل الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فلا يستغفرون بأصله إذا كان تبثد عندك المعصية لنتم تستقر الله عز وجل ولذلك ترى حال العصاق ليس من أهل البدع بتاعنا الخمر يعني بتاع الكاث سكران طينا تتكلم معاه ولكن الله يزين أبو الله صادح وسكران لأنه آية الظهران تعلموا ما أعرف لكن قالت فأتيتهم من قبل الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعها فلا يستقرون إبليس يجيب بإذلك بيقول لك يا اخي انت جاهك ما في الدنيا تستقر وكباح لك مصر وده بيطلع على البدع لما واحد يرقص في النومه منتظر لاعبه يقول انه بيقول يا ليلى ده لو على رسه يا ليلى طبعا بيشوف نفسه يا ابو صلاح ما هي النومه دا اكبر من بكاء الخمره كاتب على التجاره دهك بالنسبه لداء عقلنا مش انا لو على رسه كده بتاع الضم ده قطع من من اللي رخره بيدعي بدع ولا لا جستار الليل للقره قريت لي لول وفرش فيا ودانات ما عندي عليها بيمض بوم يا خينا بهم ليه رجاله البذيلوا البيت ترى احنا ما سقينا التراب مستنيين يجي بعدنا خف ودجن واستفاد بعقول امتي المسلمين ولا الله محتكر فاذا فاذا افهم القضيه القضيه فقلنا ما الاستفار فاني رايت كنا اكثر لنار وان كنا تغفرنا العشير وتغفرنا اللعناتي لا لاكن وافق الحديث اقول قولي هذا واستغفر الله لي واستغفر من كل ذنب انه والله الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على اشرف الانبياء المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك كانه اجره واستنى بسنته الى ودين وبعض فإن كنا يعني عنصر النساء تكثرنا اللعن اللعن طبعا حكمه طويلة الأحكام فيه تطوره لكن ببقى أن نبا أسلم جعل اللعن من الكباير ويؤنى بذلك لعن من لم يتحق اللعن في حديثها بالدرجاء في التنمذي وفي سورة بداود في إسناد الصائح أغرب ما سنفقال اذا لعن العبد شيئا صعدت اللعنه من السماء وتغلق دون دونها اضواب السماء اذا قلت شيئا نكرا في سياق العباده لو لعنت الباب المروحه حمامه طير الاخر بني ادم الله عنده احكام في الشريعه في مخلوقات ملعونه من جنس الحجرات وفي من جنس البشر وخلاف ذلك ومن لعن في الكتابة والتنى يلحظ ومن لعنه لا يتكون في دائرة النصر لكن من لا يتحق اللعن وهذا فضعا الذي دل عليه النصر إذا تغلق دون أبواب السماء ثم تهرق إلى الأرض يعني اللعنة لما تقول لعن الله كذا فتغلق دون أبواب العرض والاستفاد أن الأرض لا أبواب أطلق ثم تأتي يبينا وتأتي شمالا فإن لم تجد متاغاً عادت إلى الذي لعنت إلى الذي لعنت وأنت إن كان من أهل اللعنة وإلا عادت اللعنة إلى قائلها هذا قولنا ما أترى وإلا عادت اللعنة إلى قائلها إذا كان الذي وجهت إليه اللعنة وليس بملعوب تعود إليك اللعنة فالمرأة أشهل الناس بهذا الأمر وبالتالي يتصرف بغضاء شديد جداً إلا من رحم الله من غنى باب تقول تكفر لعن مرات تلعن ابنها في مشكله بسيطه هذا يرضى الله الى علم واللي علمه هي خطرانه في النهايه تلعن يعني اشياء دون ترتيب دون معنى والمقام هنا يطول وتذكرنا الحثيث وده مقام للاغلبيه التاسقه من النساء الا من رحم الله في قلنا تكفر المراه عشره الزوج ويغنب عثل يقول لي إن ما لا ينظر إلى إمرأة لا تشكر لزوجها وأي لا تستغنى عنها ما تستطيع المرأة تستغنى عن الرجل بأي وجمه الوجوه وهذا صنق خبيث من النساء إن الله لا ينظر لإمرأة لا تشكر لزوجها المرأة الأذنة فيها خير لأنها تحمد الله عز وجل تحمد الله وتشكر زوجها على ما يقدم له من ما رزقه الله عز وجل ده طبعا واجب عليه ولكن حتى وإن كان واجبا من لا يشكر الذات لا يشكر الله والشكر عبادة مطلوبة بنص القرآن وبنص السنة ومنها من أزى إليك إحسانا والرجل أولى بذلك ولذلك هي مثل أن, أن تكتب بعدم شكره كمان توجه إليه مثالة بتاع الكفر لو بتذكر ساته وتكفرنا العشير في رواية قالت فإنهن يكفرنا قالت امرأتن ايكفرنا بالله يا رسول الله قالت إنما يكفرنا العشير فإنك لو أنفقت على إحدى إن الدهرة قل له ورأت منك يوما شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط تجيب لها في النكن اليوم وجيب لينا معاك بالتيخة تجيب جيب لينا معاك أسود وفتفت تجيب يوم واحد لو قلت لا واحد دي تبلغتك من يومك انت مغى تجيب تنسى وفترد وتنسى الحاجات دي كله إلا برحم الله وبالغرم فلذلك قال تكفوك من العشير ثم قال ما رأيته من ناقفات عقل ودي قضية تعلق بالمرأة مرأة ناقفة عقل وديم يقول لك لا لا لا ما الضعيف يقول لك اللي أحبك من الضعيف انت قال له لحظه ضعيف وسبيل ده ما عنده ما ناج عنده طبيب ده مش بيه باه واديك انت بيه المخ ده دليل طبيب عنده احكام في الشريعه ادي صحيح ما عيت بالناقصه عقل ودين اضعف من الرجل الحازم منكم ده مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ان الناقص عقل ودين لكن تلعبك برجل حازم الرجل الحازم مش له تعلق ثاني هو ايه التعلق الرجل الحازم ابو دجن ابو دجن كده وزول شوفوا إذا كان ممتزم جديد وصار إليك كده وعمل فيها رسمي جدا وده يمضلك أشياء يطلع إليك ووما يمضلك وودي ليه, ليه واحد ووديها ده كما ما يضحكت عنك يا أولي يمضلها طوان والله يفعل فكل أدفع دوال حادي مخليت من استعلوم ومال الإزاع دي كل أشياء قال لها مجنوها الإزاع دي كل أشياء قال لها مجنوها ماذا أدفع لها من تغيب؟ خلال أنا عاونياتين عاونيات دي جد عاونيات دي ومع والله ابن ميدان ابو عاد النجوم وحارس نجوم كارل اليتيم توبك في ايام ما جبتها انتوا ويا معاين من الشباك والرزراق من قام اعلان كبير عاطل الشغل ما له في فضاءات البحر ما رايت من هو ارتغب في الشركه هو ايجي مشوعي والسفن يلعب بيت بالبوضو ده موضوع محطوم بين عقلا وشرع لانه مرقه فتنه ما تعرف من بعده فتنه اضر على الرجال من النساء رجو البخاري ان استغفر لذات الله تعالى عنه ففتنه كبير جدا فبتخلى الرجل دائما يعني ضعيف جدا اذا سلطت عليه الا يعطيك مرض حاجه وتعذ فلذلك قال له العقل اذهب رب الرجل لعقله الحاد منكم الموضوع ده طبعا قال لك ما هو في التكلف اول من حاول ان يدافع عن هذه القضيه امراه قبل الشيوعي وقبل العلمانيه الان العلماني بيقول لك قضيه المراه ودافع عن حق المراه والمراه هي فيمانه في عقل ودي من بدري امراه دافعت عن هذه القضيه وجه سؤال يتعلق بهذا الامر لماذا كانت المراه ناقصه عقل ودين وجه هذا السؤال للقائد والقائد هو اللي تكلم الذي لا ينفقه عن الهوائل هو الا وعين يوحى قايت يا رسول الله وكانت متأذبة لأنها في عبد المدرس الأخبار لا يا رسول الله دي ما طريقة دي وما هو ممكن ساعة دعنا السابق دي صابت القضية أنت أبا بدها الشيوع عم المرأة من المرأة بعمرها باقراء من عبادها سافر شيوع سافر جدا ملحد سافر هم إلا كالألعام بل هم أضل وده نقرن عقل أكتر منها المرأة هم والله يفعل ده تعالي بشيوع اللي بحاول اللي بحاول يقول لك لما ممكن وحاول إنه يتعفهم نعنوا عندنا ده أخير منه المرأة النعرف ده عقل دي كيف لإنه ده عقل الله تمعين انتظر ما عنده عقل كيف للقرآن يعني ما كلام هوا إن شر الجوار عند الله الصم البكت الذين لا يعقلون دهون ذاته وغير الذين ناقضين انت يا تافل الحديث عندك ورائع انت عقل ذاتك بعيد الذين لا يعقلون ولو علم الله في مخيرا لاسمعوه ذلك الضال واذا قيل لهم اتبعوا ما عند الله غارب من تبعوا ما يفين عليه ابائك او لو كان اضعهم لايحكمون شيئا ولا تدون وما تولى الذين كفروا لهم العذاب البعار المعلومه دي كما الذي يعقل بما لا يسمعه الا دعاء او نداء فظ ظن انهم لا يعقل كفر ما عندك عقل كله كله خير منك المره المسلمه دينها وعقلها انت ما عندك اصلا طبها طبها ف بيقول قالت وما نقصان المراه في عقلها ودينها يا رسول الله سؤال وكان الجواب مختصرا ومفيدا ومقنعا قال وما جادد على على على ما ادى المعلم وما جادد مره اخرى الرد كان مقنع ولا يطيق انسان ان يعاند الا مكبر قال اما نقصان المراه في عقلها ده بالنسبه لهم. قال يا مولانا ما لا ضربته القران يقول القران كلام نقصان في العقل وشهاده امراتين كاذب ليجاد ترو قال ما قال لما القران الله قال كده اذا وصلك ادي ريم من القران قايل ذاتك قول ولك يا انت رجل بمدن ده ما بيجي ده طلع كبرين ليه بتقول الله هو ما قال كده قول له هداك كان بيقول ده انا ما كان مستور القران ادي ادي القران خلاص انتهى وبعد ما انت قلت له ايه بس وكان دي ما نور منك احنا بره النقاط ادعاس فأقنع هذا القرآن وكان النص واضحا جدا والقرآن يؤمن المؤمن يؤمن بهذا الكلام ولا يعترض على أمر الله عز وجل ولا يُسَلْل أما يفعل هم يُسَلُونَ وَيُسَلِّمْ بِمَقَالِ فَلَا وَرَبِّكَ لا يُؤمنون حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنقوثهم حاجة من قضيتها يُسَلِّمُه وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيبًا لما ناقش قضية الدين ولماذا كانت المراه ناقضه الدين كان الجواب مختصرا ومقنعا قال وتمقت الليالي المراه وتمقت الليالي ما تصلي انت زي الجامع لا قر لا قر ديات نجيبها من تعجبات ما بتصلي وما لها اي حاجه والصلاه عباده الصلاه عباده طبعا وكله الا ربنا يعبد لا هنا تمس مرتاحه مرتاح لسبب ولحكم اعراضها الله عز وجل. يمنع عن تصلي. فتنفس الليالي ما تصلي. وتفضل في رمضان انتم سخل معاك الشغلانة وولع معاك وسترطب. في الا اجابة لله في كوب تعليمون. في رمضان. ما لأي حاجة. اللي انا حاجة. اللي انا نفسها. حيث تقول كنا كنا نؤمر. كنا نحيط بعد الامارة. او وكاد المرأة سوفر بقبائز الصيام ولا سوفر بقبائز الصلاة يجيك واحد سافر سيوعي ملحد إلى آخر ما ممكنه فعله الزمن يتغير يا أبو والله طيب يتغير يعني المرأة ما بتتعيض ولا ذا كيف فيه بتعيض أيض خلق يجب أن لا ينتهش على وده فرق من الحقوق والواجبات ما أم تقول لك في مساواة حقوق الواجبات فلا واجب ولكن يختلف اداء هذا الواجب بين الرجل والمرأه فمرأه تترك هذا الواجب بل اذا قامت به قد تكون آثمه اذا كانت حائضا او كانت يعني في طهر مبذور ذا هو ما ما, ما, ما, ما يتعلق باحكام النص وان كان الكلام بيطول في باب الردود على اهل الضيق والضلاله الا ان المنبر لا يستع مينبر الجمع ما ذكرته يكفي في شرح هذا الحديث لمن كان له قلب او استمع وهو شهيد صلى الله على محمد وارفع وسلم وأرف اقبل السلام على رسول الله الامين وانا لو ساب عين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد بالنسبه ل اسئله في يسال يقول بعض الناس يقولون ان الحديث يكون دائما عن التوحيد فلماذا عن الدين كله توحيد فلماذا لا يكون مر توحيد وبر غير توحيد في سورة النبياء قال يقول اذا تبدا انسان انسان عن عن الدين ورجع للاسلام مره ثانيه هل تحبط جميع اعماله ويرجع الى الدين يقول هل يجوز اكرام الكافر الكافر بصنع وليمه له وشكرا يقول بعض الناس يقولون احنا دليلهم الناس اللي قالوا اللي يقولون لي بالبحثه يا داري الناس اللي بيقولوا دل يجون عديد والرود هذا كلام نحن ما تهتيت بحثنا وبعدين نحن طبعا بنقبل اي نصيحه ومظنبه لك يعني يعني كما يقول بعضهم نحن ديمقراطيين بنقبل اي راي راي بده شنو اوقات تجيني براي تجيني معي نصيحه بنقبل والنصيحه تكون عارف انه مثلا انا غلطان واصطاح كذا كذا لكن تجيني تقول ليه من بعضها شو غلقة جمهية طبعا والله ابدأ المعروف ماسع وانت رايك وشيروك وانا كاي برد من عندها انها تفلينا مصنع لما انا غلط بقبل منها وانا ما, ما امتكبر بقبل منها لكن تجيني على العلم تقول ليه تجيني النصيحة في غلط كذا كذا واصطاح كذا كده اتفقنا لك. لكن انا اراك وانا اعتقد ويقول لانا حبوث تعمل لينا كده ايدك بالجواب بتاع الجهاديه تبشوه ومع البتاع الطونيه هنا ما في انا اعرف اعتقد في توقيع من فوق من رب العالمين تعرف انت عارف توقيع قال الله كان بعثه خلاص انتهت الشغله لكن رايك وريان كل واحد هو ثاني فانا او ربناك على الناس دول وان كان مطلوب تجيبوا الليل وانا عارفهم طبعا عليكم بيقولوا احد واحد يا صوفيه طبعا انتوا زي الصوفيه ولا تروري ولا من الجبهة بتاع الجبهة وقل له من واحد من الناس تعرف لك واحد راضي هاشيوعي ذاته ما عنده معانا قضية قل لنا عنده واحد مش لا تنقل صوفي على جنك اللي يقول لهم انها مشوع ماانا فشوف يا اخي الحديث دائما قالت التوحيد بضر البجنور في سؤال مطروح لهؤلاء الناس انا دائما قالت التوحيد بضر البجنور كدوريني الناس اللي التوحيد ده بيقول لك طوالي طوالي وا باقيه التوحيد انت بتضرب التوحيد قاعد اعمل لك كتبه نفسك وكده اي بس انت مشري بس انا كاتب لك التذابه عارف ان ما دام التوحيد طوالده بس انا كاتب لك التذابه عندك مرض جوه لانه ما بيجي يا يا التوحيد الا لو عند مرض فاهم <تصفيق> بل... ده والقران بيقول كده انا بكتب عليك بس انت غني ان تسمع بجيب القران ده بكتب عليك بالقران وما بكتب لك روقه كده اوه كيف يقول هذا؟ فكيفك بالقرآن بدخلك في النص الني. وإذا ذكر الله وعده إشمادت كلهم والذين يوم إذا أولا ما نقول لهذا الله براه وبعدين البرع ما أبدل جانوا كده إذا أنت عملت كده فالله أتمنى عرفتك ثاني ما أتمنى والله أتمنى إذا صرت له واشك كنت أجبه أجد فالله أتمنى عرفتك ثاني ما أتمنى ما أتمنى بجدك إشمادت كلهم والذين لا يوجدون بالآخر فهو يتوجد لقوله تعالى وإذا تبدأ عليهم آيات مبينات تعرفوا في وجوه الذين كبروا من يكر في الوجوه الله تعالى تعالى أنك نتوقعهم وده ينبغوا ما لاكي طريقة في دهون بيئين ودهون نبدأ وإذا تكون الذين من دونه إذا ما تقوموا بنا الفارغ وغكى تعالى بذا يعرفتك برضو والله تعالى كوشي يعرفتك قواني ماذا بانت بتتبايد ما ترخيز بيجموه؟ ترخيز زاله؟ شو باني ارى كمان الحقيقة؟ يمكن بيجهل باكة فيه حتى من الدعاة بنتظروا انه التوحيد مادة قائمة بذاتي نح انا هنا ما بانك انا ليه موضوع بصراحة والناس اللي بصلوا معي عارضين يعني موضوع كده اجي اكرروا ليه؟ جدتوا اميس ما بقمروا ليه بجيب لك موضوع جديد لا كيف ما دخلناه في التوحيد انا مش عندي مجمع الموضوع بعدين بنراجع حديث مختلف قعدين قاعدين بنواجه حديث نبوي جديد في فقه الحديث لكن بندخل له التوحيد من خلاله وده منهج لانه التوحيد في الدين ليست ماده منفصله يعني زي بيقولوا ده فارق بين الضروريه انت على التوبه التوبه اللي كل ما يتوالف صار خطرب اوه واحد غنه تعب الله بربي وتوحدهم نغتم نقول ده تعريف من التوبه التوبه تنافس التوحيد ما ماذا نقصد بك ده التوحيد ما ماذا من فضله تناقش لوحدها او يناقش لفتره زمنيه مع ناس وصلوا درجه التوحيد خلاص ثاني ما يكلموا عن التوحيد ديننا باسلهم كانوا علماء الصحابه بيكلموا عن التوحيد مع كونهم هم دعاه للتوحيد انا اوبكم باكبر الكبائر غير منهم ده نجمال دعنا ابي بكر ده تعابن بداله يناقشهم تقال بطوبة ذا ما قل للصحابة ألا ونبيوكم بأكبر الكبير ماذا لي يا رسول الله أجيب من أدلينا نحن تنسيدنا ولينا نحن موحدين وفيدا وفلينا موضوع تاني ما هي ذا قالوا ما جعلنا يا رسول الله قال لي شواك بالله ماذا لي ولو ربا سمطة علينا نحن هذا الدناتان من أدوان لنا قال لي شواك بالله وأخوف الوالدين وكان مستكع في مجلس وقال ألا وقول الزور ألا وكان الزور طمع جالوا يذكروا تلك الكلم حتى قلنا ليته تكفى التوحيد في ناس من الناس من الناس البعاد ما عارفيننا لا طلب دعوه والله الناس القاب القد وما فاهمين الحاصل في المنهج بيفتكروا انه التوحيد ماده منفصله وما دام بنفسه اخونا جت كمان يكون كفانا شر المؤونه وكذا لا لا التوحيد لا انت تقول طوالي ايش في ايمه شو قصه لا كفاك التوحيد الا ما كنت ذكرنا اذا كان قال بني الاسلام على قمه شاهد لا اله الا الله دي معروفه لما دائل اقام الصلاة خل منها توحيد لما تائل الصلاة أول شيء أبسيهم إلا أزال الله أذر بيزينه إلا توحيد بسي الله أقول لك يعني هل فرعي ما أذر يعني ما أبقى إلا أبقى إلا أبقى إلا أصل لك الله أذرته خير لقامة الله أذر الله أشهد أن لا إله إلا الله بيزين الله مش خشى في لقامة جهش موضوع الفاتحة لا صلاة بمقباتها كتاب دي جنسة جنوه إياك نعبد وإياك نستعين دي جنسة جنوه توحيد ولا ما توحيد تجل الصياطي كل مناسك الحجر البيت فهو التوحيد ما مات من قصلها إلا الداعي يكون لا يزور ما عليك أنا أعرف الناس فالواحد يوم ده اللي ما كان في المجتمع أو الله أعلم بنياته لكن المسهة دي بذكره في مشاكل فيقوم يخلى كده إما يجملا إداءت إجمالا والناس واحدة الله ولا تشير لا هذا توحيد والله يا ابو جهال ما مختلف معاك انت <تصفيق> بتجيب <تصفيق> تفصيل التوحيد خلينا بالكلام في التوحيد بالتفصيل عشان كده بتلقى مساله مره كده ومره كده احنا عندنا تعرف ايه الفاتحه الفاتحه دي ممكن تشكر في الايات على كيفها اي سوره ممكن تقرا من على عمران مثلا متل ايات في الصفحه الثانيه من البقره فيصلك المغرب تلقط ترى ايات من سوره النفاق لكن الاعفاه دي ما, ما طوالي جدا؟ طوالي دي ده ده ده ده ممكن تقول ممكن تخيط طوال كده طوال دي فاق طوالك جيب ما حاجه ثانيه ثم توحيد ده نظام الفقه مش بتقول طوال في الصلاه وبتغرق غير يعني لو حاولت تغير تقول لك بقى عادي والله قريت المراجعه الاولى وما بنجوم نكرر ثاني عليك ادري صلاتك صحيحه يا بنت ده كان كله مره بالشكل في الفول والفول ثابت التوحيد ما له علاقه يعني تقول مش قال تقول ثالث لكن بيعملوها طعميه والسلطه وحاجه تشار ديل وبعدين ايه لكن تقول ده ثالث يعني هو ابو الصالح ثالث ثالث احنا بنخطط لك التوحيد ده كشيء ثابت وبنجيب لك حاجات جديده تالت. لكن المريض طبعا الذي قلبه مرض الموضوع ده بيشوفه ما يحل له التوحيد الكلام اللي قلنا لك كله عارف بس تفاصيل ما هينا ترى غير حديثه والمتابعين الناس اللي بتابعوا بارك وعنها هناك مش مواضع وبنجيبك على اي سؤال تسال ان كان عندنا علم ما قلنا لك الدين توحيد فقط لكن بيقول لك الدين كل حمل ينفرض بشعوره بالتوحيد كل حمل اذا كان بيتكلم عنه بس ان الكلب مربوض بالتوحيد ولا, ولا ده براه وده براه اتكلم عن الكتر ومشي ده كذبا يبني جاء بأس كذبا يقول لك شو قلنا اللي بجعل كذبا كذبا صح كتر قويسة يا رضي مطعام التوحيد كذب الله يعني لم نقول يا البرعي لا مرعي ما عندك اي كسرة ولا الجيفات ولا اي ده كان التوحيد باي عليك كسرتك كلها ولا قد قول هي اليك ويالذين من قبلك لينها شكتها لا يحبطني عمله عمله ده الكسرة جاتك بتاعك انت قال عمله دينه ما عمله ده كده من جاتك بتاعك واللي جيمات بتحسن الجوار وكده وبين الوالدين وكده وبينغسل لهم كرعينه وبينغسل ده خلاه وبيعه بين الوالدين اه عندي كده بعد ما ساعتها يوم القرينه وكده بال بالهنايه بالذيتو كده بالظبط لما اقوم كده بقول يا اسطى هنديم اطلع بره كده والرادار بتاع التوحيد دخل التوحيد طب ايه ده ما منهج بتاع الدين منهج بتاع الرسول منهج التماو ده بقى ما اصل في مقام الدعوه الدعوه للتوحيد من غير دعوه بتاع القرش نيجي قالك تتضفوا تجيبوا لكم طربونات اوه والقول قلنا هذه تبين اذن الى الله الى توكيد الله وهالتره رجنتكوا عملوها جميعا قالوا كلمه الله اكبر يا رب توك انت اسمه في ما تسال على اي شيء لذلك تبقى الدنيا ما بقه توك انت قالوا رجنتكوا كلها باقي هكذا انت غير الحديث الحديث النبوي في مطلب حديث النبي وريره انا بعت اللي بيقول لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض لا اله إلا الله شفت الدنيا دي كلها باغيه تبقى المصانع وتبقى الهبون وفكف الطول والفول دي كلها تاكلوا كده ما داكنا تقول لا اله الا الله ما بيجيك حاجه بكره بكره لكن يوم اللي يكون واحد من جماعه غير ما في ينطق بصوته والله الصراخ شاكينا معسل قال لا تقتل حتى لا يخاف في الارض لا اله الا الوجه المناسب بتاعك هذا لا اله لا اله би мана би мана